قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ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 عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُ كَرَمِيم وَفِي ثَمُودَ إذ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَأَتَوْا عَلَى أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ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 إلي الله إني لكم منه نذير مبين ففروا مِنْهُ نَذِيرٌ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّنذِرٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن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 اهو الرزاق ذو القوة ذو القوة المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم مثل ذنوب اصحابهم فلا يستحجل فويل للذين كفروا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق ف النعمور والالسَّقَ في المَررفوهِ والالبَحد المسدور إِ أذاَا برََّكَ لَاقِع م لَ دافعه يوم تمر السماء أمرا وتسير الجبال سيرا فوين يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم مما دعى هذه مكذبون هذا ام انتم لا تبصرون اسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء, سواء عليكم انما تجزون مَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فَأَكْفَنَهُم بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَمَقَتَاهُم رَبُّهُمْ عَذَابًا وَقَاهُم رَبّهُم ذَابَ الْ الجَحيم كلُلُوا وَشْرَبُ كلُلُ وَشْرَبُهَنِيين أَمْ بِمَاكُْ تُمْ تَعملُون مُتَّكِئينَ عَلَى صُُرٍ نَصْفُوفَ وَزَوْجَناَاهُ حور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بإيمان الحق الحاقا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم وما آلتناهم من شيء كل مرء بما كسب رهين كل مرء بما كسب رهين وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّن نَّلْغَوْفِيهَا لَا لَغْوٌ فيها, لغ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ